قال أثابه الله قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل تقدم معنى الضحى في السورة المتقدمة وقيل المراد به هنا النهار كله كما في قوله تعالى أفأمن أهل القرى أن بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون وقوله والليل إذا سجى قيل أقبل وقيل شدة ظلامه وقيل غطى وقيل سكن قال صاحب التتمة أثابه الله واختار الشيخ رحمه الله في إملائه معنى سكن واختار ابن جرير أنه سكن بأهله وثبت بظلامه قال كما يقال بحر ساج إذا كان ساكنا ومنه قول الأعشاء فما ذنبنا إن جاش بحر ابن عمكم وبحرك ساج ما يوارد عامصا وقول الراجز يا حبذا القمراء والليل الساج وطرق مثل ملاء النساج انشدهما القرطبي وذكر قول جرير ولقد رميتك يوم رحن باعين ينظرن من خلل الستور سواج وهنا اقسم الله تعالى بالضحى والليل فقط لمناسبتهما للمقسم عليه لانهما طرف الزمن وظرف الحركة والسكون فإنه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم مؤانسا ما ودعك ربك وما قلى لا في ليل ولا نهار على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله وقوله ما ودعك ربك قرئ بالتشديد من توديع المفارق وقرئ ما ودعك بالتخفيف من الودع أي الترك كما قال أبو الأسود ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحب حتى ودعه أي تركه وكما قال الآخر وثم ودعنا آل عمر وعامر فرائس أطراف المثقفة السمري أي تركناهم فرائس السيوف قال أبو حيان والتوديع مبالغة في الودع لأن من ودعك مفارقا فقد بالغ في تركك انتهى والقراءة الأولى أشهر وأولى لأن استعمال ودع بمعنى ترك قليل قال القرطبي وقال المبرد لا يكادون يقولون ودع ولا وذر لضعف الواو إذا قدمت واستغنوا عنها بترك ويدل على قول المبرد سقوط الواو في المضارع فتقول في مضارع ودع يدع كيزن ويهب ويرث من وزن ووهب وورث وتقول في الأمر دع وزن وهب أما ذر بمعنى ترك فلم يأتي منه الماضي وجاء المضارع يذرهم والأمر ذرهم فترجحت قراءة الجمهور بالتشديد من ودعك من التوديع، وقد ذكرنا هذا الترجيح لأن ودع بمعنى ترك فيها شدة وشبه جفوة وقطيعة وهذا لا يليق بمقام المصطفى صلى الله عليه وسلم عند ربه أما الموادعة والوداع فقد يكون مع المودة والصلة كما يكون بين المحبين عند الافتراق فهو وإن ودعه بجسمه فإنه لم يوادعه بحبه وعطفه والسؤال عنه وهو ما يناسب قول الله تعالى وما قل قال صاحب التتمة أثابه الله تنبيه هنا قوله ما ودعك بصيغة الماضي وهو كذلك للمستقبل بدليل الواقع وبدليل قوله ولا خير لك من الأولى لأنها تدل على مواصلة عناية الله به حتى يصل إلى الآخرة فيجدها خيرا له من الأولى فيكون ما بين ذلك كله في عناية ربه ورعايته وقد جاء في صلح الحديبية أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر أنا عبد الله ورسوله أي تحت رحمته وفي رعايته وقوله وما قلى حذفت كاف الخطاب لثبوتها فيما معها فدلت عليها هكذا قال المفسرون وقال بعضهم تركت لرأس الآية والذي يظهر من لطيف الخطاب ورقيق الإيناس ومداخل اللطف أن الموادعة تشعر بالوفاء والود فأبرزت فيها كهف الخطاب أي لم تأتي موادعتك وأنت الحبيب المصطفى المقرب أما قلاء ففيها معنى البغض فلم يناسب إبرازها إمعانا في إبعاد قصده صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا المعنى كما تقول لعزيز عليك لقد أكرمتك وما أهنت ولقد قربتك وما ابعدت كراهية أن تنطق بإهانته وإكراهه أو تصرح بهما في حقه والقلا يمد ويقصر وهو البغض فيمد إذا فتحت القاف ويقصر إذا كسرت وهو واوي ويائي قال القرطبي أنشد ثعلب أيام أم الغمر لا نقلاها ولو تشاء قبلت عيناها وقال كثير عزه أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية انتقلتي فالأول قال نقلاها من الواوي والثاني قال مقلية من الياء وهما في اللسان شواهد وقد جاء في السيرة ما يشهد لهذا المعنى ويثبت دوام موالاة الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم وعنايته به وحفظه له بما كان يكلأه به عمه وقد قال أبو طالب في ذلك والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا وذكر ابن هشام في رعاية عمه له أنه كان إذا جن الليل وأرادوا أن يناموا تركه مع أولاده ينامون حتى إذا أخذ كل مضجعه عمد عمه إلى واحد من أبنائه فأقامه واتى بمحمد صلى الله عليه وسلم ينام موضعه وذهب بولده ينام مكان محمد صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان هناك من يريد به سوءا فرأى مكانه في أول الليل ثم جاء من يريده بسوء وقع السوء بابنه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل الصديق رضي الله عنه عند الخروج الى الهجره في طريقهما إلى الغار فكان رضي الله عنه تاره يمشي امام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاره يمشي وراءه فساله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أذكر الرصيد فأكون أمامك وأذكر الطلب فأكون وراءك فقال أتريد لو كان سوء أن يكون بك يا أبا بكر قال بلى فداك أبي وأمي يا رسول الله ثم قال إن أهلك أهلك وحدي وإن تهلك تهلك معك الدعوة فذاك عمه في جاهلية وليس على دينه صلى الله عليه وسلم وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أيها المستمعون الكرام نكتفي من هذا اللقاء بما مضى، آملا أن نجتمع بكم قريبا وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته